بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 فَهَيْنًا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ حَوْلِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا نماتن بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب تبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم لَا رُوحَ لَنَا مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اتطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا نخرج منكم ولا يمسنكم منا عذاب ولا يمسنكم من قالوا قا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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون مِنْ من دونه آلهة من وَرَبِّنَا الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنَى عَن شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ قال يا ليت قوم يعلمون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه بعدين من جند من السماء وما كن امازنين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد يا حسره على العباد ان كانت الا صيحه واحده فإلا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها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 سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ, ومن أنفسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ نَسْلَخُ مِنْهُ النهار فإذا هم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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم فذُون إِللاا رحْمَةًا وَمَتَعًَا إ حين وَإذاَا قِيلَ لَهُ مُتَّقَُا دَن أيدكُمْ وَماَا خَلفَكُم لاعَكُمْ تُرحَمُون وَنَا تَأتهِم مِن آيَةٍ مِن آياتِ رُبِّهم إِللاا كانوا إِللاا كانَوا عنها معرضين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 صادق ما ينذرون الا صيحه واحده تاخذهم ما ينذرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الص فإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنفُضُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينقلون هُمُ لِلأَجْدَاثِ فَإِذَا هُمُ لِلأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْسَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ لسنون كانت إلا صيحه واحدا فاذا هم جميع لدينا محضرون فاذا كانت إلا صيحه واحدا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لا تظلم نفس شرئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن احبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل منكم جبلا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم كنتم توعدون يسلوها اليوم يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط أَلَمْ نَشَأْ لَمْ نَسْخْنَهُم عَلَى مَكَانَةٍ فَمَا اسْتَطَعُوا ضِرَاهُمْ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا علمناه الشحر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت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 لَهُمْ دُنْدٌ دن مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا, هو خصيل فإذا هو خصيل مبين قَدَرَ بَلَنا مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ قَالَ مَنْ يُحْيِي عِظَامَهَا الذي رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا قل يحييها الذي أنشى أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات بِنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أراد شيئا أن يقول يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيده ملكوت كل شيء فاصبحانا الذي بيدينا لكم كل شيء فصبحانا الذي بيده لكم كل شيء واليه واليه ترجعون